وَالَّذِينَ يُصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ حِسَابًا وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ تَسْخِيرٍ يُرَبُّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لهم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 119. فنعم عقب الدار 110. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به 119. أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 110. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم كَذَلِكَ مآب 110. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي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 119. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 110. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله 111. الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب اثمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 117. ومن يضلل الله فما له من هاد 118. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من واق